تقسى. تسلم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين وهذا كثير وقد جاء في القرآن مبسوطا يعني موسعا وجاء مختصرا ومن أشده اختصارا وأعظمه كثيرا ما جاء في ثورة اختربت الساعه وشق القمر ذكر الله عز وجل قصة الأنبياء المذكورين في الآية لكنه على وجه مختصر الا انه مؤثر جدا جدا مؤثر مقوي مساعد وقسم عن اقراض وطوائف اجراء النبي عبره فنقله الله تبارك وتعالى عنهم كقصصه مريم قصه مريم جاءت مطوله ومختصره ومريم مبرأة العمراء التي عصر أنفرجها إلى آخر المتصر وجعت مطولة في سورة مريم في سورة لقمان ذكرت في سورة لقمان وعلن من التمثيل بلقمان أنه ليس بنبي وهو كذلك والذي مر على قرية ونقارة على عروشه هذا الرجل مر على قرية وهيها خاوي على عروشه أشجارها مليته هامكة فقال إما بلسانها أو بنفسه أن يحيي هذه الله بعد يعني كيف تعود هذه حية وقد ماتت هذا الموت فأراه الله آية أماتوا الله مئة مئة سنة وكان معه حمار ومعه طعام طعام قابل للتغير قالوا إنه عنب أو تين أو غير ذلك ميه المهم أنه طعام قابل للتغير ثم بعد لما بأثه رأى عجبا فأى الطعام لم يتغيب والحمار ميت تلوه عظام وسأله الله كم لبث قال يوما أو بعض يوم والظاهر أنه لم يرى الحمار لأنه لو رأى الحمار ما قال حاجة أراه الله الحمار وعراه الطعام وإذا الطعام لم يتغير وقد بقي وليد كم لا قد بقي الطعام كم نأسا لم يتغير لا من الشمس ولا من الريح ولا من التراب كأنه الآن الحمار فأهو عظام عظاما تلوح قال الله تعالى وانظر إلى الحمار وانظر إلى حمارك ولا يجعل تعالى الناس وانظر إلى عظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فرأى العظام يجتمع بعضها, بعضها إلى بعض وينشدها الله عز وجل بالعصر يشد بعضها ببعض ثم كسسها لحما ثم قام حمار. الان احياه الله بعد موته وأحيا, وأحيا حماره امام عينه بعد موته فلما تبينه قال اعلم ان الله على كل شيء قدير الله اكبر سبحانه و وفي البقره خمس قصص كلها فيها احياء الموتى. خمس قصص الاخر اكتبها لنا قبل إن شاء الله أن أين سوة البقرة فيها خمس قصص كلها فيها حياء الموت طيب أيضا وذي على قرن... على قرن... القرنين قصته ليست فعيدة عنه وقارون طيب ذي القرنين مش معنا صاحب القرنين اسم القرنين لكنها نعم هذا واحد ها لا نعم ها هن... جعله كاجر له قرنان وقرنان خارجان عن الملوف لانه لو كان المالوف ما نصدر عليه طيب اقرب شيء انه ملك المشرق والمغرب وقارون قارون صاحب الماء الخبير الذي لم يشكر الله على نعمه ماذا قال قال انما اتيته على, على علم عندي على علم عندي جانب التجاره والصناعه وغيرها وليس بفضل الله فخاصب الله به وبداره الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه والعياذ بالله نعم كذلك من أي من اي قوم هو كان من قوم نسمه وأصحاب الكهف وقصتهم ليست بعيدة منا لبثوا في الكهف نياما ثلاث مئة سنوات لم يحتاجوا لأكل ولا شرط ولا نفاس ولا يقرأ يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لئلا فاستقق الدماء في جانب واحد فيهلك أصحاب فيه وما أدرك ما أصحاب فيه نزل فيه سورة كان جاءوا بفيدهم وجنودهم يريدون أن يهدموا الكعبة بيت الله لأن بعض العرب ذهب إلى اليمن وكان ملك اليمن قد بنى بيتا وقال إنه كعبة اليمنية وطلب من الناس أن يحجوا إليها. على سنة يقطع جزء عن قريش. فغضب رجل من العرب وذهب إلى اليمن وقال لا, وقال لا في هذا البيت. فذهب إلى هذا البيت وقضى حاجته فيه. الغرب إهانة البيت وبنيه, وبنيه. ما الغرض ان يجس ويصر فاقسم ملك اليمن ان يهدم الكعبه وجاء بكنوزه في ومعه فيل عظيم على انه يريد ان يهدم به الكعبه ولكن الله تعالى حبس في مكان يقال له المغمس بين عرفه الشرائع معروف بهذا الاسم إلى اليوم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقه وقال جاء طيرا أبابيل لمناسبة آخر الآيات أصحاب الفيل تعال في يدهم في تضغير أرسل عليهم إيش طيباً أبابيل ترميهن من المسجد فجعلهم في كل أقله لا فجعل الله بهذا اللقب مراعاة لفواصل الآيات وامتحانا للعبد إذا سمع أبابيل ما هي ذهب يبحث في اللغة طيب هذه الابابيل كل يطير في منقاره او بين رجليه حجر حجر قوي جدا جدا اشد من من سجيل يعني طوب مشوي قوي ترميه بحجاره من سجيل يقولون انها تضرب الواحد على راسه وتخرج من جبنه فجعلهم أشد خاص والعجيب سبحان الله ان الفيل اذا اقاموه ووجهوه الى الكعبه فرق وابى ان يمشي يحدثهم عن الله عز وجل فاذا اقاموه وجهوا الى هروا واسر ووقع على النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله في غزوة الخديجيه إذا وجه الناقه لكعبة بركت وإذا وجهوها للمدينة نشر فقال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القصوى خلأت يعني حرمت فتأث عنها النبي صلى الله عليه وسلم تأث عنها وهي بهيما لأن بصوله صلى الله عليه وسلم لا يقض على الكذب قال والله ما خلق ما خلق وليس ذلك لها بخلق مدح الناقة وإنما حبثها حابسة هذه قصة الحرجين فناخذ من هذا عبرا عبرا عظيم طيب ثالثة أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود فعلوا بالمؤمنين أفائي خدوا أخدودا في الأرض حفروا سواء عميقة وملؤوه حفر وعرضوا عليه المؤمنين ومن بقي على إيمانه ألقوه في النار وصبروا على لقاء في النار لأنهم يعلمون أنهم إن احترقت أجسامهم تنعمت ارواحهم ففعلوا مثال ومع ذلك قلوب أحشار لله، هم على النار قعود مترفين متنعمين وهم على ما يفعلون بالمؤمن شهود وما نقموا منهم إلا ما يوجب الثناء والمدح، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ومع هذا يقول الله عز وجل وهو ارحم الراحمين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم سبحان الله يفتنون عباده ويحرقونهم بالنار ثم يعرض عليهم التوب أتجدون أرحم من هذا؟ لا والله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحديث وأشال من هذا النوع كثير المهم أن القصص ينبغي للإنسان أن يتاملها وليس في الأمر سعه في هذه الاجازه لنعطي كل واحد منكم قصة يتكلم عليها وما يستخرج منها من الفوائد هي كمان لكن الاجازه قصيرة كما تعلمون و. ربما أنتم في, في أنفسكم امتقلوا لهذه إن شاء الله القسم الثالث عن حوادث وأقوام تعاد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا كثير كغزة غزة بدر وأحد والأحذاء وبني قريضة وبني النضير وزيد بن حارث وأبي لهب وغيذة هذا كثير يقول ولل في القرآن حكم كثيره عظيمة منها اولا بيان حكمه الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مستجر حكمة بالغة جاءهم يعني قريش من الانباء اخبار الامم السابقه ما فيه مستجر يعني التجار عن المعاق والتكذيب حكمة بالغه أي هذا الأنشاء حكمة باده مؤثرة فما فوق من النذر لنا فيه هل المعنى لم تغنى عنهم النذر شيئا أو المعنى فأي شيء أغنب عنهم النذر نعم الظاهر الثام والأول أجده قوله تعالى فما اغنى عنهم مالهم الذي يدعون من دون الله من شيء لكن هم اقوى يعني اي شيء اغنى عنهم لم توني شيء عند هؤلاء كان بيان, بيان عدله تبارك وتعالى بعقوبه المكذبين بقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنى عنهم مالهم الذي يتكون من دون شيء لما جامر. نعم بيان العدل التام الثالث بيان فضله تعالى سورة المؤمنين لقوله تعالى الا آل نلقم نجناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجل من رابعا وهي من أهمها تسليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصابه من المكذبين له لقول الله تبارك وتعالى وإن يكذبوه فقد تذب الذين من قبلهم جاءتهم أسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب منير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان ولا شك أن هذا تسل ومثل ذلك قوله تعالى كذلك ما أثى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون يعني فلا تعجب يا محمد وكما في قوله تعالى وان كذبوا نعم ولقد كذبت من قبل فصبروا على ما كذبوا حتى اتاهم نفسكم خامسا ترغيب المؤمنين في الايمان بالثبات عليه وللزياد منه اذا علموا نجاة المؤمنين السابقين, السابقين وانتصار من امروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ولهذا قال من قال هذه الكلمة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وهو في غم وهو مؤمن أن الله ينجيه بها نجيه الله يقول الله تبارك وتعالى وذنوني اذهب مغابرا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات عن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجناه من الغرب بعدها وكذلك ننجي المؤمنين وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين حقا علينا أوجب الله على نفسه أن ينصر المؤمنين قد يقول قائم الملجم بين هذا هذه الآية وبين إخبارهم أن من الناس من قتل النبيين بغير حق فالجواب أن يقول النصر نوعان نصر في الدنيا والآخرة ونصر في الآخرة دون الدنيا فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمسلحين يكون نصرهم في الآخرة قطعا وفي الدنيا أيضا ربما يكون نصهم بنصر أقوالهم وما جاءوا إليه لأن هذا من أعظم النصر الآثار التي, التي تبقى بعد الانسان هذه تبقى نصر فهمتم ولهذا قال أحد الشعراء وأظنه المتنبي ذكر الفتاة عمره الثاني وحاجته ما قاتل يعني وبقيه العيش افراد يعني ليس بلازم ذكر عمره الثاني ولو قصر عمره اذا بقي ذكر فهذا عمر وحاجته ما قاتل قوت فقط يطلب والباقي زياده على كل حال نقول في الجواب عن هذا الاسكاف أن من النبيين من قتل ان نصه في الاخره مؤكد ونصره في الدنيا يمكن أن يكون بماذا ايش بما دعا اليه فيكون الأصل لقوله وما شاء به سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم تمر الله عليهم وللكافرين امثالهم اولم يسيروا في الأرض سير أقدام أو سير قلوب أو هما هما أو أحدهم هما أو أحدهم وأجهما أعنى سير الأقدام أو قلوب سير القلوب لأن القلوب تصل بسيرها إلى ما لا يصل إليه الأقدام ولأن سير القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقلال فينظروا كيف كان عقل الذين من قبلهم دمر الله عليهم يعني أفسد عليهم أمره ولم ينجح وللكافرين أمثال يعني الكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابق سابعا إثبات لسابق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف ذلك؟ لان اخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل فقوله تعالى تلك من انباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وقوله ألم يأذكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعد وثمود والذين من بعدهم لا أعلمهم إلا الله فكون هذا النبي الامي الذي لم يقرا ولا يقرر يخبر عن أمم سابقة خبرا صادقا مضابطا للواقع شيء <تصفيق> علي... على صحه رساله صلى الله عليه وسلم وان رسالته ثابته هذه سبع فوائد للقر... للقصص في القران الكريم احفظوها وربما يحصل بعد... بعد التامل ما هو اكثر منها